والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزعه من العذاب ان يعمر والله قصير بما يعملون قل من كان عدو للجبري لف انه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهد هو بشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائك ائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بيينات وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عهد عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق منهم الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون